الهادي إلى صراط الله المستقيم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين قلنا قد تحدثنا في الدرس الماضي عن منزلة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين وهي منزلة العزم واليوم نتحدث عن منزلة الإرادة والعزم كأنه نوع من أنواع الإرادة والفرق بينهما أن العزم إرادة جازمة وإرادة صادقة أنت تريد الشيء وتطلبه فاذا قويت الاراده واشتدت في نفسك صارت عزيمه وكان العزم مع الشده ومع القوه والدليل على ذلك ان ضد العزيمه الرخصه الرخص والعزائم الرخصه الشيء السهل والعزيمه الشيء الاصعب تحدثنا عن تفاصيل منزلة الإرادة اليوم حديثنا عن تفاصيل منزلة العزم عفوا واليوم نتحدث عن تفاصيل منزلة الإرادة قبل أن ندخل إلى كلام الهروي يقول ابن القيم يستدل لمنزلة الإرادة بقول الله جل وعلا ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه فالاراده وردت في القران بمعنى الطلب وبمعنى القصد وبمعنى الابتغاء ومن ذلك قوله جل وعلا وما أحد عندهم من نعمه تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف يرضى فابتغاء وجه الله وابتغاء رضوان الله هو إرادة ما عند الله ومن ذلك قوله تعالى إن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن اجرا عظيما ناقش ابن القيم مسألة حساسة وهي مسألة المتعاملين مع الأسماء والصفات بالتعطيل فبعض المعتزله يقولون يراد وجه الله وجه الله لا يراد وانما اول ذلك قالوا اراده التقرب اليه وظنوا ان التقرب الى الله يلزم منه اعوذ بالله التجسيم والتشبيه بالمخلوق لاننا نتقرب الى الله ونتقرب الى المخلوق لكنك تقربك إلى الله يختلف عن تقربك إلى من إلى المخلوق فقد يكون تقربك إلى المخلوق تقربا حسيا وتقربا ماديا لكن تقربك إلى الله عز وجل تقرب يختلف فنفوا ذلك وقالوا إنما الإرادة ليست إرادته إنما اراده طاعته يقول ابن القيم معلقا على هؤلاء قال وهؤلاء هم أهل القسوة لا تجد عندهم روح السلوك ولا بهجة المحبة ليس عندهم روح السلوك السالك يتعامل مع الله عز وجل باعتبار أنه يتعامل مع الذات الإلهية الحقة لكنها لا تكيف ولا تشبه ولا يمثل لها لقوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو, وهو السميع البصير فمعطل لا يعرفون السلوك إنما يتعاملون مع التقرب يقال تقرب إلى الله ما بيتصور ولا يضع في نفسه أنه يتقرب إلى الله حقيقة يقول لك لا ما في تقرب إلى الله ما بزر بيكون قريب من ربنا ولكن هنالك من الخلق من يكون قريبا من, من الله والله ايضا قريب من عباده قال تعالى واذا سالك عبادي عني فاني قريب ونحن اقرب اليه من حبل الوريد بغير تمثيل ولا تكييف وايضا بغير تعطيل لانك اذا قلت انه لا يتقرب الى الله هذا يعني انك عطلت ما هو حقيقه وبغير تعطيل ايضا حتى لا تنكر النص يعني مثلا ينزل ربنا الى سماء الدنيا في الثلث الاخير من كل ليله ينزل ينزل لو قلت ما ينزل تكون صادم تشنو النصوص ولو قلت ينزل بكيفيه معينه تكون بذلك ايضا قد كفرت وخرجت خارج المله تقول ينزل كيف ينزل تقول هذا ليس للبشر ولا يتصورونه ولا يدركونه لأنه قال عن نفسه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء طيب الـ الـ الـ الـ الـ الـ الإرادة والطلب إذا أطلقها أرباب السلوك تعرفون أرباب السلوك نعني بأرباب السلوك السائرين إلى الله وبالمناسبة العلامة ابن القيم يفرق بين العابد لله وبين السالك العابد قد يعبد بالجو بالجوارح دون أن يتعمق في معاني العبودية بالقلب أما السالك إلى الله والكتاب يسمى يسمى ب مدارج السالكين السالكين السلوك يقتضي السير الى الله بالجوارح والقلوب معا وهذا ما يقوله ابن القيم بلفظ لطيف السلوك الى الله ارواحا واشباحا ارواحا بشنو بالروح واشباحا بشنو بالجسد والهيئه وهنا اقول مساله يقول ابن القيم أرواح العباد هي الأساس والأرواح قبل الأشباح هيئة البشر حسن واحد تلقى طويل أخدر أصفر لونه فاتح قمحي نخرته مطفقة نخرته لقدام كويس عيونه صغار عيونه كبار دي أشباح ما عندها قيمة ونسبة والدليل إن الله لا ينظر إلىه صوركم ولا إلى أجسادكم فبالتالي لا قيمة للأشباح إلا بالأرواح والدليل على ذلك متى ما خرجت الروح صار الجسد غير مرغوب فيه ولو أنهم أصروا على أن يكون مرغوبا فيه لتعفن ولو لم يتعفن بالتحنط لا ظل بلا حركه ولا عطاء ولا انتاج ولا عمل ولا فائده الروح هي القيمه المهمه يقول ابن القيم ارواح الخلق ارواح تحوم حول الحش أرواح تحوم حول شنو الحش الحش يعني شنو الزباله الحش الحش ارواح تحوم حول الحش وارواح تحلق حول العرش في ناس ارواح فوق دائما حتى قاعد مع الناس سئل لكن فكره وقصده وارادته وتعلقه وفهمه مع الاخره بيكون قاعد مع الناس بجسده اما روحه فإنها قطعت مسافات دونها الأكوان دونها الأكوان وكذا أثر عن السلف يقال ما بين العبد والعرش دعوة صادقة مدى للطيارة ولا هيلوكوبتر ولا صارو دعوة صادقة بس هذا هذه المسافة لما سئل الإمام أحمد وغيره ما المسافة بين الأرض والعرش قال دعوة صادقة لكن بالأمتار والكيلومترات هذا لا يمكن ان يقاس ولا يكون ابدا ارواح تحوم حول الحش موجود يا اخواننا الحش تقال شنو الحش ده ما تثلف مش الزباله يقول لك لا والله أنا ما قاعد امشي اشي من الزباله البقاله ذات الزباله ترى شنو البقاله ذات الزباله كيف الشيء بعد ما ينتهي ايش وين قول اشتريت عشر كيلو باسطة ده التوداوين يعني ماذا تمشي الحش في النهاية الهدوء بعد ما يشتريها وتكذب بوداوين الحش صح السردين بعد ما يأكلوا العلبة بوداوين علبة السردين بوداوين وقزازه المربة و... وعلبه الطحنية وكرتون الصابون وكرتون الشعيريه ما بجد الدعو في جناي الدنيا كلها حش لو أعجبك شيء انظر إلى نهاياته تدرك حقيقة أوله من نظر إلى نهاية الشيء عرف حقيقته وأوله جلابية جديدة تشرط وترمي ما في حاجة سمح أصطد أي حاجة الدنيا معناه حش عربية جديدة برضو كويس فبنقيم يرى أن الإرادة والطلب عند أرباب السلوك هو التجرد من الإرادة أو التجرد عن الإرادة قال شوف الكلام اللطيف ده فلا تصح الإرادة الصحيحة إلا بترك كل إرادة غير صحيحة يعني إذا أردت أن تريد الله تترك ما سوى الله شوف الآية قال شنو فمنكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة اذا ان كنتن تريدن الله ورسوله والدار الاخره يا قبلها يا نبي قل لازواجك ان كنتن تريدن الحياه الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن سراحه جميله وان كنتن تريدن الله ورسوله واعلم ان الارادات لا تجتمع من اراد الدنيا لا يمكن ان يريد الاخره لكن يا اخوان فرق بيننا تعاطي الدنيا وبين إرادة الدنيا لا بد أن نتعاطى جميعا الدنيا حتى الأنبياء والرسل كان يتعاطون الدنيا ولم تكن هنالك دنيا في يد نبي كما كانت عند سليمان عليه السلام لكنه ما أراد الدنيا أراد الآخرة ولكنه تعاطى الدنيا وتعامل مع الدنيا والفرق بين التعاطي وبين الإرادة الاراده محلها القلب والتعاطي محله الجوارح يمكن ان تطاعات الدنيا بجوارحك تركب اخر موديل تسكن في فيلا لكن قلبك داء معروين في الدنيا ولا في الاخره فبالتالي لا تصح الاراده الصحيحه الا بترك شنو الاراده الفاسده قال ابن القيم الاراده التجرد عن الإرادة الاراده التجرد عن الإرادة الإرادة الأولى إرادة الآخرة والإرادة الثانية إرادة ما سوى الله سبحانه وتعالى قال ابن القيم ومعظم أقوال العلماء في الإرادة إنما تنصب نحو ترك العوائد والرسوم العوائد وشنو؟ الرسوم العوائد العادات الرسوم الأمور الظاهرة الرسوم الأمور جنو الظاهرة والرسم الطريقة التي ترسمها وتسير عليها أسا كده ابن القيم رحمه الله يقول شنو يقول ترك العوائد والرسوم والصور والصور دي مش الاستوديو الجروز صور الأولاد صور وهكذا احيانا يقول ترك الأغيار ويراد بالأغيار كل شيء غير الله يزاحم محبة الله وإرادته تسمى شنو؟ أغيار لأنها غير الله فبالتالي ترك العادات والرسوم وعدم التعلق بها حتى في واحد قبل كده سمع كذا مني وأنا درت مثل في الوقت ذات قلت مثلا عندك عربيه بتركبها حقتك تخلصا من العوائد والرسوم اركب مواصله توطينا للنفس على اسوا الحالات فان النعم لا تدوم ولذلك عود نفسك شيء من الشده ومن الصعوبه الكلام ده كويس قام جاني امبارح قال لي انا قلت بس قال لي فجأة جاني كلامه قلت يا مع الزول يوطن نفسه اياك ان تجعل لنفسك ارتباط بشيء حتى ولو ما في شيء مثلا العيال اخطر حاجه عيالك حبهم واكرمهم واحسن اليهم ما كنت عندك بهم لانه بيجي زمن يتفارقون بيجي زمن الدين بيبصر بيناتكم بتعملوا شنو الدين ولا العيال انت كما وطنت نفسك على مثال الأمور لذلك جاء في حديث ابن عمر في صحيح الجامع الصغير قول النبي صلى الله عليه وسلم أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما وابغت بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما حتى لا تتداخل النفس النفس إذا دخلت أنت ربنا قال عسى الله أن يجعل بينك وبين الذين عادتهم منهم مودة زول كافر وبيقول مسلم انت كراهيتك القديمه القديمة ما حد تتخلص منها لو بيجي زول مسلم جد جد سوف تستطيع أن تبدل البغض القديم بمحبة شنو جديدة وفق التبدل في المواقف الإيمانية وبالتالي وطي نفسك على انك كنت ما عندك كويس في نوع من الناس يقول لك يا خنا مصدع تقول لك ما لك يقول لك ما شرفت الجبنة والله كما سبت الجبن ما بقدر خليها الجبن خليها خلي الجبل إذا الجبل دي مشكلة خليها أبدأ أشرب كإنسان بغير تعلق لأنه بيجي جهاد بعدين وبتطلع الجبل تقولون يا إخوانا جيبوا لنا جبن جبن في الجبل يجبوا لك من أن ألقى عديك آسة تقول له مصدق صدع مالك يقول ليون ما شفت الجبنة ما شفت الجبنه اياك ان تجعل نفسك اسيرا للعوائد هذا الذي يقصده من القيم اياك ان تجعل نفسك اسير هل بتتخيل عمرك كله حتكون يعني راكب عربيه هل بتتخيل عمرك كله تعيش على الوضع الانتفيو انت فيه انا امرت تبدل الاوضاع عند كثير من الخلق من اصدقائك ومعارفك ومن, ومن جيرانك ومن من تسمع بهم سماعا ان احوالهم قد تغيرت من الغنى الى الفقر وأن أمورهم قد تبدلت من اليسر إلى العسر وتلك أيام الله يداولها بين الناس طيب قال ابن القيم عادة الناس غالبا شوف ابن القيم إخوان عنده ألفاظ لطيفة جدا قال الوطن الوطن تعرف الوطن إخوانه الوطن الواحد بلدك الوطن ده الاسابة بيتعلق به قال ابن القيم اخطر من الوطن اوطان الغفلة اوطان الغفلة قال ان عادة الناس دائما التعريج على اوطان الغفلة واجابه داعي الشهوة والاخلاد الى ارض الطبيعة والمريد الحقيقي هو الذي ينسلخ من هذه الأمور كلها فلا تتم إرادة إلا إذا انسلخت عن أوطان الغفلة والإخلاد إلى الطبيعة وإجابة داعي الشهوة وابن القيم يرى أن أخطر شيء في حياة السالكين الف العوائد وغلبة الطبع الف العوائد هذا هذا في كتابه الفوائد يقول الف العوائد الآن تعود على نمط معين سيظن أن حياته ستسير على هذه الوتيرة دائما فإذا حصل خلل في أمر الدنيا لا يعتبره امرا عاديا ولا يستطيع أن يوطن نفسه أن يتعاطى مع هذا الأمر لأنه وطن نفسه على الركون إليها بتستغرب زول يكون عنده مليارات يفجد في يوم عاشية تلقى جدا يقول لك الحمد لله بس ده الموضوع تستغرب تجوزوا كيف وكيف الموضوع ده طول ما انا لو كنت محله والله اقع في الوطه دي يشورني مغمى عليه ده لانه وطن نفسه وطن نفسه بتوفيق الله سبحانه وتعالى له وغلبة الطبع انت بتقول انا ابجزول عند اخلاق كويسه اجز الى جيني اتعامل معه بنفس كويس تكون كويس فجأة الى جك زول في الاسطب ولا في العربيه انت سائق يطلعك من طول بعد ما تنبذه بعد تذكر تقول لا حولا يا اخي انا ما احس لبست ده بلا سبب يا اخي انا ما اغير ما بتغير لغلبه الطبع اخطر شيء يواجه المريد الفلعوائد وشنو وغلبه الطبع ولكن الطبع يمكن ان يغلب بالاستدامه والمجاهده مثلا بعد ما نبسته خليت النبذ فترة نبذ الناس مشاكلته في نوع من الناس مشاكل الناس بلا سبب والله اكلمك بجد ما عندهم اخلاق روح مكركرة كويسة ويشاكل بلا سبب وما بيقبل احمق دلو هوطن نفسه ضغط نفسه واحد اساء وقام مسك الاساء خاصة كذول اقل منه ممكن يتقن منه ده الموقف ده سيوفقه إلى مزيد من المواقف الناجحة في المستقبل بالمناسبة حتى لو شاكل سوف يسب بدرجة أقلة من الدرجات التي كانت اولى وهذا يدل على أنه يسير في طريق شنو في طريق الاستدامة والمجاهدة استدامة الخلق الطيب قال ابن القيم وقيل الإرادة نهوض القلب في طلب الحق وأجمل ما في العبارة أنه لا يطلب الحق لكنه يستنهض قلبه ويستفز مشاعره ويستخرج مكنون إيمانه بالمجاهدة نحو الحق قيل وقال يقال الإرادة لوعة تهون كل روعة لوعة تهون الروعة لوعة شوق أشواق إلى الله في دواخلك تعترج لذلك قال بعض الناس لما سئل عن إرادة قال لوعة في الفؤاد ولسعه في القلب وغرام في الضمير وانزعاج في الباطل ونيران تتأجج في القلوب إرادة الله تجعلك مشتاق إليه هذا الشوق يهون كل شيء مروع روعة ليس من الجمال روعة من شنو؟ من الترويع روعة يروعه إذا شنو؟ إذا أخافه فإذا اشتقت إلى الله وأردته كل شيء يهون عندك لا, لا تعطي له قيمة ولا يكون ذابال عندك أعطيك مثال ابن القيم ذا خطير جدا إخواننا يقول تذكر القلب مجرد تذكر القلب يا اخوانا في اشكال في المدارك المدارك كل من يستمع اليها يستحسن الكلام الذي فيها لكن قد لا يستطيع ان يحس المعاني وان يعيشها حقيقه يعني انت الكلام ده شكر الكلام ده كده قال تذكر القلب للمحبوب يهيج الشوق ولذلك يقصر المسافة ويسلي المحبوب فهو ينسى المتاعب والاشواق التي المتاعب والاشكالات التي في سفره اذا تذكر دنوم ميعاد لقاء حبيبه عرفت؟ بمعنى شنو؟ انت تقول مسافر ماشي اي رحلة كويس قول ماشي لابوك ابوك, أبوك ده في بلد بعيده وانت ماشي له بتجي في الدكدك والتعب لما تتذكر انه انت لما, انت لما انتصر هتلاقي ابوك الموضوع السفر بيشوفه بتخيف عليك بيخيف عليك كويس قول ماشي من هنا مكه شغله مكه ما بحس بالتعب والتعب كان حصل لما يتذكر المحبوب يتسلى هذا معنى كلابن القيم اذا تذكر القلب وهجمت المحبه على القلب وتذكر دنو قربه من محبوبه خفف عليه نصب وتعب ومشاق السفر والطريق ذلك انا اريد ان اذكر العباره يقول العرب قديما في السفر كانوا يذكرون انفسهم الصحراء اخواننا الصحراء بعيده الصحراء دي بتعابي على شنو على على جمل او على ناقه تخيل والله بيمشوا ماشي بيمشوا ماشي قاعد فوق بعير ده ايام وليالي يصادف شهر يكون ماشي قال شنو قال إذا شكت من كلال السير زعجها روح اللقاء فتحيا عند ميعادي إذا شكت من كلال السير زعجها روح اللقاء لما يذكر وحيث لا يتلقى يقوم يحرّكه فتحيا عند ميعادي تحيا للميعاد الذي تقصده وكذلك المؤمن في طريق سيره إلى ربه. طيب يقول قال ابن القيم وللمريد صاحب الإرادة الصادقة دلائل وصفات منها التحبب إلى الله بالنوافل هذه علامة من يريد الله علامة الإرادة وبالنسبة حتى لا تختلط عليكم الامور حجينا منزله المحبه وقبل الاراده كم منزله شنو العزم ودي منزله شنو الاراده كلها تختلف عن بعضها العزم اراده صادقه ولكن العزم بشده والاراده بدايه سير المريد الى الله اما المحبه فنهايه المحبه شنو نهايه يعني نهايه الاراده شنو؟ المحبة فالإرادة جزء من المحبة كيف يا إخوانا أنت أسأل ما إرادة ليه لأن القلب أرادة وتعلق بالمحبوب لذلك سمية فلذلك يقول من صفات المريد التحبب إلى الله بالنوافل والإخلاص في نصيحة الأمة والأنس بالخلوة لما تخلو تكون مستأنسا ما بتشعر نفسك هناك لأن طالما أنت ذاك لله مستأنس ما بتشعر نفسك أنك في خلوة والصبر على مقاسات الاحكام الأحكام تحتاج إلى مجاهدة ومقاسات أعمل كده وما ما تعمل كده تقوم تصلي الساعة كده تحضر الصلوات تخلي تكفي الدكانك وتمشي تصلي تعمل كده يسوي كده فقال من علامات المريد التحبب إلى الله بالنوافل والنصيحة للأمة والأنس بالخلوة والصبر على مقاسات الأحكام والإيثاء وإيثار أمره والحياء من نظره كلام لطيف جدا بالنسبة المريد يؤثر أمر الله على حضوظ النفس ويستحي من نظر الله إليه قال وبذل المجهود في محبوبه والتعرض لكل سبب يوصل اليه والقناعه بالخمول والقناعه بشنو القناعه بالخمول كيف الخمول مش في الطاعه في الشهره وفي ان يتعرف عليك الخلق فقال والقناعه بشنو والقناعه بالخمول الخمول مش الخمول في الطاعه لا ما قال لك الاجتهاد في الطاعه لكن الخمول عن شنو عن الشهرة ما تحب الشهرة أبعك تمشي على الشهرة قال حتى يصل إلى محبوبه وإلى وليه طيب قال حاتم الأصم في الاراده إذا زعم أحد أنه يريد الله وهذا حال جميع الخلق تقول اسمع أسمع أنت دائر منه يقول لك أريد وجه الله قال بعد أن يقول أنه يريد وجه الله قال إذا أراد غيره دل على أنه عبد نزل نزال نزل هي اصلا شنو نزل يعني من نزل نزل من شنو من نزل أو من نزل ذل يعني من المزلة طيب قال ابن القيم عنده كلام نطيف قال لو أردت أن تكون مريدا كان ده مندر عليه بس نسمعه بس قال أن يكون نومه غلبة وأكله فاقه وكلامه ضرورة أن يكون نومه غلبة النوم ده إلا يغلب النوم ما عنده طريقة ينوم لأنه داير يصل لحاجة محددة أن بيخذ شنو هو هداير يصل وبعد تصل لمن إذا الله عز وجل قال ابن الجوزي في صفة الصفوة أن رجلا كان يعبد الأصنام وأسلم وفي الليله في الليل بعدين بعد ما بعد العشاء ناموا فأيقظ الذين كانوا سبب في هدايته من المسلمين قال ربكم ينام قالوا لا قال بئس العبيد أنتم بئس العبيبي أنتم أبس كده قال لك المريد الصادق نومه شنو غلبة وأكله فاقة عند الحاجة ما بسفسف ويرمرم قال نومه شنو والله يا أخوانا أكلمك أنا, أنا لا أجوني الناس دين الناس اللي بنوم غلبة والله في ناس بيغلق وغلق شديد ما نومه لأنه بكون خايف في جنة وفي نار وكده شفت كيف يعني بيكون نومه نومه ذاته غلبة طيب ما له مطمئن من جوانب أخرى مطمئن من الدنيا والشتات والخوف والخلق ما بتخاف لكن ما مطمئن لأنك أيضا تخشى مكر الله إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجيلا أنهم إلى ربهم راجعون كوث أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون فهو مطمئن بذكر الله لا يدخله شيء من رعب الناس في الدنيا لكنه خائف ووجل يخاف أن يؤخذ على غره حتى اذكر كنت اقرا في تراجع بعض السلف امرأة من الصالحات تسمى عجرد تقريبا او ما شاكل ذلك أو ماجد القرشيه كانت تعبد الله وكلما كلما اخذها النوم نامت ثم استيقظت المدعوره فيقال لها يعني ارهقت نفسك قالت اخاف ان أخذ على غره ولا اكون ذاكره لله تخشى الاخذ على شنو على غره فقال ان يكون نومه غلبه واكله فاق وكلامه ضروره ما بيتكلم الا اذا إذا احتاج الى هذا الكلام نعم طيب ا القيم قال بعضهم نهايه الاراده ان تشير الى الله فتجده مع الاشاره قال ابن القيم هذا الكلام حمل اوجه قد يراد به قد يراد بهذا الكلام هذا نقلا عن ارباب السلوك يقولون نهايه الاراده انا قلت نهايه الاراده شنو المحبه نقل ابن القيم أنهم قالوا أن تجد أن, أن, أن تشير إلى الله فتجده مع شنو إشارة قال يعني أن يكون ربه معه في كل وقت فلا يتوقف على وجوده وجوده له على الإشارة منه بل هو دائما لا يحتاج أحد أن يذكره بالله لأن الله دائما شنو في قلبه حاضر ذكر الله حاضر في قلبه قال وهذه درجة عالية بالنسبه هذا من الاحسان ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك الثاني ان تكون أن يكون حب الله ومعيه الله معه حال واراده تامه لكن يحتاج الى التذكير قال ابن القيم الاول مع السابقين والثاني مع الابرار اما الذي لا يكون كذلك ويتكلف ان يتذكر الله دائما هذا من الغافلين عندنا السابقين والمقتصدين والغافلين الابرار المقتصدين نعم طيب يقول ابن القيم بدايه الاراده لا تبقى مريد لا تبقى شنو مريد بدايه الاراده اراده الله واسقاط اراده النفس اراده الله وإسقاطوا إرادة شنو النفس كل الحبوب والأهواء والميول والشهوات والنزوات والغرائز كلها تهذب فيما يرضي الله طيب ذكر ابن القيم هنا مقول للجنيد وهذه ختم بها ابن القيم وبعد ذلك تكلم عن كلام الهروي طيب يقول الجنيد المريد الصادق اسمع كم كيف المريد الصادق غني عن العلماء المريد الصادق غني عن شنو عن العلماء وقال إذا أراد الله بالمريد خيرا اوقعه الى الصوفيه ومنعه صحبه القراء هاتان العبارتان او هاتان الكلمتان الكلمه الاولى المريد الصادق غني عن العلماء والكلمه الثانيه اذا اراد الله بيريد خيرا اوقعه إلى, الى الصوفيه خلا يبقى اشنو صوفي ومنعه شنو؟ القراء قال ابن القيم وهذا من عدله وانصافه قال هذا الكلام يحتاج إلى تفصيل قال إذا أراد بالعلماء علماء الشريعة والحلال والحرام والأمر والنهي كويس؟ والعبادة وشروطها وأركانها وواجباتها ومعرفه نواقضها ومبطلاتها وعلم أحكام الكتاب والسنة فهذا كلام باطل لا يقبل ابدا من الجنيد ولا غيره الاستغناء عن العلماء هلك وليس نجاح ولا خير عرفت؟ شو ابن القيم؟ إخوان ابن القيم نفهم كلام الجنيد إذا معنوا ظاهره قال شنو؟ قال المريد الصادق غني عن شنو؟ عن العلماء ابن القيم يقول أصلا لا يكون المريد مريدا إلا بعلم صحيح وعلم الكتاب والسنة لا يستغني عنه أحد أبدا ومن استغنى عن علم الكتاب والسنة الحلال والحرام والأحكام والمعرفة العبادات والشروط والتعبد والنواقض وأركان الصلاة وسنن الوضو ومستهادي هذه الأمور من تنكر لهذا العلم ضل ضلالا مبينا لكن ابن القيم يقول كلام لطيف يقول إذا قصد بالعلماء نتاج أفكار العلماء وارائهم هذا مقبول إذا قصد بأن المريد الصادق يستغني عمن عن, عن نتاج افكار واراء العلماء دي فيه ممكن تضلك لماذا لانها تنظير لانه شنو حتقدر لا نظير لك اما علم الكتاب والسنه فعمل يقول لك اتوضى تتوضى معناه حت... حت... شنو حتصلي صح ولا صح صلي الصلاه دي معروف حتستقبل قيمه حترقى حتسجد كده يعني فعلم الكتاب والسنه علم واقعي أما آراء وفلسفات وأفكار العلماء تنظير الواحد قاعد كده مرات ما يكون عنده موضوع ما يكون عنده شغله يقوم يجيب لك موضوع من راسه يقطع لك موضوع من رأسه زي ما الناس يتكلمون بعدين أقول لك حاجة والله يا يهوانا الثقافة الواردة أثرت على الناس تأثير كبير جدا وأعرف مدى تأثير الاعلام على الناس من خلال تأثير الإعلام على المتدينين المتدينين بيحملوا أفكار منه أفكار الله الإعلام ينطقون كما الإعلام تماما الإعلام بيشكلهم تهانتها واحدة ملتزمة محجبة كويس تقول لا جنبي في البيت ما تطلعي تقول ده اضطهاد للمرأة وده ظلم ومف... والمساواة والإسلام أدى المرأة حرية شخصية حرية شخصية, شخصية وين قال النبي عليه الصلاة والسلام المرأة عورة إذا خرجت استشرفها الشيطان وهي أقرب إلى رحمة ربها كلما كانت في قعر بيتها رواه الترمذي المرأة أقرب إلى الرحمة كلما ما كان شنو كلما ما هجرت كلما كان أقرب إلى شنو إلى الرحمة بعدك تخرج بضوابط وفي استثناءات سنة رحم عيادة مريض ما عند من يعول خرجت للعمل هذا كله جائز في إطاره لكن أن يكون الأصل فكرة القرار في البيت صارت مرفوضة حتى عند من عند المدينين ولو أن قلت هذا الكلام تعتبر كأنك أتيت شيء غريب بالرغم من أن الأصل هو شنو؟ القرار بنسبة المرأة في البيت وقرنا في بيوتكنا لكن هي بتكون حتى الخريم ملتزمات جدا محجبه ومؤدبة ومحترمة لكن واردات الثقافة وتأثير الإعلامي والتأثير الإعلامي المسموم أثر عليها فهنا يقول ابن القيم هناك بعض الناس وهذا جانب مهم أيضا ذكره يف يفني عمره في معرفة مفسدات العمل وآفات النفس وإشكالات الروح والعلل التي تحيط بالعمل ولكنه لا يعمل أبدا قال ابن القيم صحبة هؤلاء وإن كانوا علماء الغنى عنهم أفضل وضرب العلامة ابن القيم مثال قال رجل جالس في بلد زول قاعد في شنو؟ في بلد يا في ناس ما بيطلعوا ذات اصلا واحد تلقاه حدوا الخرطوم دي في ناس منا الله خلقهم موجود في الخرطوم دي كويس النعده ما تحرك وفي واحد يتحرك ايهما اخبر بالطرق الذي جنوب تحرك ابن القيم ضرب مثال قال من تحرك من أرباب السلوك إلى الله أعلم بمن علم علم السلوك نظريا هذا معنى الكلام ولذلك يعتبر ابن القيم السائر إلى الله أفضل من القاعد وإن كان القاعد مدركا وبصيرا بجميع المنازل وخبيرا بجميع الطرق طيب قال ابن القيم رجل قاعد قاعد في البلد دابه في علم منازل الطريق يعرف العقبات والأودية ومواضع المتاهات والموارد والمفاوز واخر سار بصدق إرادته وركب الطريق وسار به قال صدق سلوكه يغنيه عن علم العالم ما توصل إليه العالم نظريا توصل إليه السالك شنو عمليا لكن انا اقيد هذا بقيد مهم بشرط ان يكون وفق مقتضى العلم الشرعي من الكتاب والسنة ليس مفق المواجيد والاذواق والاحوال التي قد تختلط فيها الاحوال الشيطانية بالاحوال الملكية عرفتم يعني ان يسير فعلا وان يطبق ما ما عرف يعرف الحق ويطبق هذا صدق صلوقه افضل من شنو افضل من تنظيرات شنو العالم قال اما العلماء الذين استنبطوا من الكتاب والسنة وحفظوا الدين فمصادقة هؤلاء ليس فيها إلا الخير ولا غنى عنها أما قوله الصوفية طيب هذا كلام لطيف جدا بدأ ابن القيم يتكلم عن الصوفية يقول ابن القيم الصوفية التي كانت معروفة عند الأوائل إنما كانت صوفية أعمال القلوب الصفاء والزهد والنقاء وحسن السير إلى الله سبحانه هؤلاء هم الصوفية والصوفية كانت تعني شوف الصوفية تعريفك كالآت عندهم الصوفية الخروج من كل خلق ذميم هذا حق ولا باطل حق طيب قال ابن القيم القراء القراء هم ابن الحفظة لكن يقول ابن القيم رحمه الله في هذه المسألة إذا كان قارئ القرآن يقرأ القرآن حروفا ولا يقيم القرآن حدوده وتجده للأسف الشديد قليل التعبد قليل التنسق قصر همته على ظاهر العبادة وأراد الجنين أن لا تقع ما هؤلاء فهؤلاء لا يفيدونك لأنهم لم يستفيدوا من القرآن الذي يحملونه لأنفسهم فكيف يفيدونك أنت؟ لكن يعني أن تسير مع الذين يسيرون إلى الله أرواحا وأشباحا. قال يحملون في سيرهم أرواح المعارف وحقائق الإيمان وروح المحبة وأعمال القلوب فهمتهم كلها إلى العبادة فهؤلاء ساروا إلى الله بالقلوب والأرواح وأولئك ساروا إلى الله بالقوالب والأشباح شوف اللطائف دي القلوب وشنو والأرواح وديك باشنو؟ القوالب القوالب يعني شنو؟ الشكل ببرة والأشباح فكأن ابن القيم يقول إذا قصد بالتصوف الزهد والنقاء والمحبة والانس بالله وكسرة الذكر إذا قصد بالتصوف هذا المعنى هذا معنى مقبول قال ابن القيم هو على ثلاث مراتب التقوى أولى مراتب التصوف والتقوى معناها التعبد والتنسق بعد التقوى التصوف والتصوف يعني التخلق بكل خلق حسن والخروج من كل خلق شنو قال وأعلى من التصوف الفقر وهي مرتبة التجرد وقطع كل علاقة تحول بين القلب وبين الله تعالى الفقر بس كده يقول له شنو الفقرة والفقر هو مصطلح قديم وسوف نتعرض لمنزل اسمه منزلة الفقرة منزل اسمه منزلة الفقر ومنزل اسمه منزلة الغنى العالي دي منزلتين من منازل مدارج السالكين منزل اسمه منزلة الفقر ومنزل اسمه منزل اسمه منزلة شنو الغنى العالي طيب لم ندخل إلى الآن إلى كلام الهروي هذه مقدمة ابن القيم رحمه الله حول هذه المسألة يقول صاحب المنازل ومن هو صاحب المنازل الهروي باب الإرادة قال تعالى قل كل يعمل على شاكلته قال ابن القيم واستدلاله بهذه الآية يدل على رسوخه في علم السلوك قل كل يعمل على شنو على شاكلته بمعنى شنو المؤمن يعمل على ما يشاكله ويناسبه من إرادة الله والفاجر يعمل على ما يناسبه ويليق به من الفجر قل كل يعمل على شنو على شكلته كلما كانت همة العبد عالية كلما كان شنو إرادته ومطلوباته شنو عالية وكلما كانت همته نازلة كلما كانت إرادته شنو تقول له شنو؟ عربية آخر موديل دار شنو مية ألف بس يقول لك تقول واحد دار شنو ويكون مفلس فلس تقيل يقول لك رضى الله والجنة الدنيا يقول لك الدنيا سهلة في الدبر يقول لك دي فريق ولا ما فريق, فريق. أعلىهم الدار الجنة ورضى الله طلعه ده أمسك الاتنين دين زادوا الاثنين دزات في الدنيا دي في واحد فريق واحد على الآخر مودير واحد داري مثله بس ياخد توك الطلبة ما كتطلب حاجة كثيرة صح أو ما صح قول دار شنو قلتها الحجة كثيرة حتى في الدنيا يطلب حاجة بسيطة ممكن يكون قناعه مش كده وممكن يكون ضعف في شنو في الإرادة فبالتالي يقولوا صح المنازل منزلة الإرادة قال تعالى قل كل يعمل على شاكلته إذا عملت عمل وأردت به الله هذا ما يشبهك وإذا فعلت غير ذلك هذا ما يليق بك ويشبهك ذلك قال على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر عين العظيم العظائم فبالتالي هذه مسألة مهمة لذلك قال مريد الدنيا عامل على ما يناسبه ويشاكله دشبه ومريد الآخرة عامل على ما يناسبه فكل مريء يهفو إلى ما يحبه وكل مريء يصبو إلى ما يناسبه كل مريء يصبو إلى شنو؟ يهفو الى ما يحبه وكل امرئ يصبو الى ما يناسبه طيب قال الهروي صدر المنزله بهذه اجنو الايه قال الاراده من قوانين هذا العلم العلم هو اجنو علم شنو علم السلوك والاخلاق من قوانين هذا العلم وجوامع ابنيته جوامع أبنيته يعني أساس بنائه ومجمع بنائه وهي الإجابة لداعي الحقيقة طوعا أو كرها اجابه داعي شنو؟ الحقيقة طيب ده أحب التفصيل شوية قال ابن القيم الحقيقة عند أرباب السلوك مشاهدة الربوبية الحقيقة عند شنو؟ عند أرباب السلوك شنو مشاهدة شنو الربوبية هنا يرى الهروي أن الإرادة إجابة داعي الحقيقة له شنو أن تشهد ربوبية الله وهو القاهر فوق شنو فوق عباده يعجبني الشخص الذي كلما حصل له شيء وانتهى يقول لي يا أخي انت ما لك حصل شنو لا والله ربنا أراد كده قدر الله وما شاء شنو وما شاء فعل ده ناظر إلى الربوبيه في جميع أحواله وسلوكه هو كلما سلك لي قرش كثيرة يقول شنو يقول الله شنو الله دانا خزت يقول شنو ربنا ما أرد وهكذا دائما يتعلم لله ما أعطى ولله ما اخذ وكل شيء عنده باجل مسمى فبالتالي هنا شوف عمرنا عبد العزيز عنده مقولة لطيفه جدا يقول رحمه الله تعالى اصبحت وما لي سرور الا في مواقع القدر اي حاجه الله مقدر لي بكون مبسوطه بس تقع وبيحرس يعمل الشيء صح ويعمل الشيء الصحيح تجارته بين بعد ذلك كان كسب بيكون مبسوط وكان خسر بيكون مبسوط قال أصبحت وما لي سرور إلا في مواقع شنو في مواقع القدر اللهم رضني بقضائك واجعل قدرك لي خيرا حتى لا أحب تعجيل ما اخرت ولا تاخير ما عجلت حتى لا أحب شنو تعجيلش نو؟ ما أخرت الله بكون اخر حاجة. أنت ما تجي بتعجيله. الله جاء بكون عندنا مواعيد. في ناس والله تقول عارفين المواعيد ذاته. قدر ما تقولك لسه الموعد ما جت. يكون مطمئن ما مزعجك. تقول يا ما أنت لسه ما دوك ما عملك ما رجوك. يقول لا لسه الله الله ما أرد الموعد لسه ما جت. تقول عارف المواعيد زاته. كويس تعجيله ما شنو؟ ما أخرت ولا تأخيرة ما شنو؟ ما عجل جات حاجة ما يقول لي السلام دي لو كان اخرى شوية كده لو كان جاءت لي بعد بتك... لو كان جاءت نوم بارح كان بتجبه كويسة ياخ الله جاب لك في المواعيد اجاب لك الله في المواعيد ده انت اذا بتنظر الى الحقيقة هذه حقيقة الامور سبا فلذلك قال ابن القيم هذا من اللطيف قال علم الحقيقة مشاهدة شنو الربوبية قال وعلم الشريعة التزام العبودية طيب يا اخوانا ايهما علم الحقيقه ام علم الشريعه اجلى التزام الشريعه ما في شك لان مشاهده الربوبيه لم تغني قريشا ولا كفارهم شيئا التزام العبودية لكن علم الحقيقه مقدمه لالتزام الشريعه انت لو نظرت الى الحقيقه وعرفت الله وعظمته يدفعك هذا الى ماذا إلى عبادته ببسيطة، عرفت؟ لكن إذا قصد بعلم الحقيقة مخالفة الشريعة هذا علم باطل لا يوجد علم اسمه علم شنو علم علم الحقيقة، عرفت؟ في ناس بقسموا دير والناقد دير علماء الحقيقة ودير علماء شنو ما الفكرة جديدة؟ علم الحقيقة متاح لجميع الناس وعلم الشريعة متاح لشنو؟ فرضوا لجميع الناس داري عبد الله يا عبد الله تزود داري عبد الله يقولنا ما تعبد الله عايز الداعي ابو الله يعبده لكن علم الحقيقه مقدمه لعلم, لعلم الجنون ده قال ابن القيم واجابه داعي الحقيقه لابد فيه من ثلاثه اشياء اولا نفس مستعده نفس شنو مستعد تكون عندك قابليه انك تستقيم ودعوه مستمع ما قال اجابه داعي مش كده يكون في من له مقدره على شنو على ايصال المعلومه اخواننا في ناس للاسف الشديد دعات لكن لا يقدر على ايصال المعلومه للناس صح ما عنده مقدره نفس مستعدة وداع ودعوه مستمعه وتخليه الطريق من الموانع ده بيوصلك الى شنو الى المقصود طيب قال الهروي وهي على ثلاث درجات ما هي التي على ثلاث درجات الإرادة على شنو على ثلاث درجات الدرجة الأولى ذهاب عن العادات تترك شنو العادات ليس تركا كليا لكن تتركها أحيانا لتوطين النفس على ضدها تترك العادات احيانا حتى ولو كانت مباحه تترك المباحة احيانا لتوطين شنو لتوطين نفسي على شنو على ضدها طيب بصحبه العلم العلم مهم لا بد تكون بعلم تعرف نفسك انت تسوي في شنو والتعلق بانفاس السالكين والتعلق بشنو انفاس السالكين طيب يا اخواننا انفاس السالكين دي احنا نلقاهم انفاس الصالحين موجودة في كتب الأخبار والسير والتراجم لأن هذه انفاس السالكين قال وكذلك أهل الفضل من, من الأحياء ما نغمط ناس الأحياء برضو وإن في واحد من السلف الصالح قاعد في البيت بيقرا في الكتب قام جاء واحد قال لي يا أخي الشيخ دايرك واحد من الشيوخ التاني عالم ثاني قال له قال تعال لنا عندنا ناس جوني وأنا دايرك تحضر معنا قال له لي وقل ليه معهم ضيوف داك مشى ليش هلاكتوا؟ قال له يا أخي زول الضيوف لكن زول واحد في يا قال له زول مع الضيوف لكن والله زول قاعد بعد ما انتهى من له يا أخي ما وين الضيوف له كان مع الضيوف كنت أطالع في سير الأوائل وفي أخبار الصالحين كيف قال لنا جلساء لا نمل حديثهم ألباء يعني أصحاب لب مأمونون غيبا ومشهدا كان غيبت منهم ما بيقطعوا فيك وكانت قاعد معهم ما بأثروا عليك ديل القعاد معهم مفيد انت كان قعدت مع الصحابة ومفيد تفتح كتب الصحابة وتقرس لت الإمام مالك لما تكفي في الإمام مالك لا بعد ما تقوم منه لكن كانت قعدت مع الناس فلان وناس علان يتولسوا معك يومك تقوم منهم والله يقطع في القطيعة يا من ينجموك لا راجل ساءه لا نملوا حديثهم الباء مأمونون غيبا ومشهدا يعلموننا من علم ما مضى يفيدوننا من علم ما مضى عقلا ورايا وتهذيبا وقولا مسددا ان قلت احياء فما انت كاذب احياء ولا ما احياء احياء بقيمهم ان قلت احياء فما انت كاذب وان قلت اموات فلست مفندا لذلك قال ابن رجب احياء تموت القلوب لرؤياهم واموات تحيا القلوب بذكرهم فريق ولا فريق في بشر حي قدامك تشوفه غير ما يذكرك النميمه والقطيعه والشي الكعب ما بتستفيد منه حاجه دل في ولا ما في ان يكونوا ما بس قال احياء تموت القلوب برؤياهم واموات تحيا القلوب بذكرهم قال عمر بن الخطاب بالله قلبك دا ينسرع فعل عثمان بن عفان يا ما تتكيف يقول لك قال الامام مالك حسب القيم قيم ده حي حس هو ذاته بيكون متصور ان نحن قاعدين في الالفيه الثالثه قاعدين نشرح في كتابه والهروي بيكون متخيل كلام ده هو بيتخيل ذاته ان القيم كان قاوله بعد ألف سنه انت كلامك ده بيشرحه ناس وبيقول لك الكلام ده بيحصل فبالتالي التعلق بانفس شنو السالكين قال الهروي مع صدق القصد، قال ابن القيم ولا يكون صدق القصد إلا بأمرين: توحيده، توحيد القصد، توحيد شنو؟ القصد، تخلش شنو؟ واحد. وتوحيد المقصود، والمقصود كشنو؟ واحد. مع صدق القصد وخلع كل شاغل من الإخوان ومشتت من الأوطان. وخلع هؤلاء لا يكونوا باعتبارهم من قواطع الطريق ابن رسل بن قيم يقول أسوأ قطاع الطرق قطاع الطريق الى الله تعالى لان النبي صلى الله عليه الصلاه والسلام قال دعاه على ابواب جهنم من اجابوه قذفوه فيها في قطاع طريق بينهبوا النهب المسلح يوقفك بالرشاش وملثم كده يشيل حقك ويقلع اي حاجه أكعم منه ألقاعد في طريق رب العالمين وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبول فتفرق بكم عن شنو يقول الهروي والدرجة الثانية من درجات الاراده تقطع بصحبة الحال وترويح الانس والسير بين القبض والبسط وهذا الكلام معناه تقطع بصحبة الحال حال قلبه دائما مع الرفيق الأعلى وينتقل جبيل قال بصحبة العلم صح هنا قال بصحبة شنو الحال العلم جعله مثلا السمع في العلم انه بيذوق طعم الايمان وجعلت قرة عيني في شنو في الصلاة ارحنا بها يا شنو بسمع سمع لما مارس احس بقرة العين وادرك الطمانينه والراحة هذا جعله ينتقل من مجرد العلم النظري إلى إدراك الحقائق وهذه منزلة الإحسان قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك فهو ارادته بدأت بأنفاس السالكين وصدق القصد وذهب العادات لصحبة العلم انتقل إلى صحبة الحال فتحول العلم إلى شنو؟ الى احوال يعيشها وحقائق يدركها ويلتمسها يسمع بالشيء يا اخواننا انت بتسمع انه مثلا مثلا مثال انه اذا جلست في مجلس علم حفته الملائكه في زول بيكون قاعد وما متخيل انه في ملائكه ذاته وفي زول بيكون قاعد ومتاكد انه الملائكه حاضره وانهم حافاه وانه الكلام ده جد وانه اسم مش الملائ على اعلى فك الناس قاعدين كلهم بيجيبوا اسمهم وتخيل كان في كل جامع في الدنيا فيه عالم بدرس وناس حاضرين كلن الله بجيبه وفي لحظة واحدة الآن الان في لحظات ندي لحظات ندي في كم مجلس علم موجود في كم في مجالس ولا مسلط عليه شنو أضواء ولا إعلام كلها تذكر عند الله في الملائكة فأنت تسمع تتعلم إنه في ما جلس بيت قوم في بيت من بيوت الله يسون كتاب الله يدرسونه بينهم إلا إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة هو بيسمع لكن مرات بيصلي درجة ما سمعه شنو يحسه يدركه فإذا هي إرادة تقطع بصحبة الحال وترويح الأنس ترويح الأنس من وصل إلى هذه الدرجة من الإرادة يعبد الله ولا يجد للعبادة مشقة يبدأ يتعامل مع العبادة بتعامل اللذة والمتعة لا بتعامل التكاليف والمشاق صح المصح إخواننا فرق بينك تتعبد الله وانت حاسس إنك تشنو؟ تحبان وفرق بينك تتعبد الله تيجي للصلاة دي جاري جري لأنك ما صليت ما تفتح فرق ولا ما فرق فقال هي تقطع بصحبة الحال وترويح الأنس والسير بين القبض وبين البسط طيب وهنا في مساله خطيره جدا السير بين القبض والبسط القبض سببه الخوف والبسط سببه الرجاء ودائما يكون بين الخوف وبين شنو في ناس رجاء طوالي هؤلاء على شفاه هلكه وفي ناس خايفين طوالي وهؤلاء على شفاه والصواب ان توازن طيب ابن القيم قام جاب حاجه عجيبه وهنا المساله دي من الطف ما موجود عند ابن القيم يقول احيانا يهجم على القلب قبض ولا يدري له سببا وأحيانا يهجم على القلب بسط لا يدري له سببا يعني مرات أنت تكون ايمانياتك عالية وفجأة تلقى ايمانياتك نزلت لا في معاصي ولا في أي حاجة لكن ما لا, لا يدري السبب شوفني القيم ذا شنو قال وهنا أمراني التوبة والاستغفار لأنه إذا حصل للعبد قبض عن الطاعة القبض اخوانا الفتور مرات الزل بيقول دار يعبد وما قادر عارف بالصلاة وما قادر يمس عليها ودار يعبد ما قادر دار يذكر ما قادر المصحب جدا عينه ما يقدر يقرأ يقول أنا الليله بقرأ جزء يجي ولحد ما ييوم ما يقرأ ولا حرف هذا القبض قال ابن القيم سببه الجناية أو جفوة لا يشعر بها لكن قال ابن القيم عند ورود هذا القبض على العبد أن يستسلم حتى يمضي وقته فإن القبضة أو الجفوة أو الفتور الذي يهجم على العابد فجأة بدون أسباب ليس له أن يدفعه لا يدفعه تتركه حتى يمضي لأن له وقت لا بد أن ينتهي وله حال لا بد أن ينقضي بمعنى شنو؟ قال شخص طلب طلوع الفجر في وسط الليل طلب قام صلى الفجر الساعة الثلاث صباحا ده فجر ده الله يقبله معناها قال عليه الصلاة والسلام لكل عابد شره أي زلب يعبد في الأول بيكون عنده نهم على العبادة يعبد يقرأ يصلي كثير يقرأ القرآن كده ما في أي سبب إيمانه في محله يقينه في محله مؤمن بالله ما قادر يعبد العبادة دي ما قادر يقوم عليها يصلي عشر ركعات تاني ما يقدر يصلي ولا ركعة بس الفرض يا الله يا الله ابن القيم قال هذه فترة سوف تمر علي لأنه قال لكل عابد شرح ولكل شره فترة لا بد من الفتور ده الفتور ده عشان يستعدل بعد كويس فيقال يكون منقبض إلى أن يأخذ شنون زمان حسا يقول لك النزلة يقول لك ما داري علاج دارا شنو عندها فترة معينة الفترة لك ما راحت الندد شنو ما بتروح بتروحلوه فترة حضانة الفيروس فبالتالي فمعناها فتورك ده عبارة عن فيروز أصابك لو ما أخذ فترة وبراءه فات ما بينتهي لكن هنا قاعدة مهمة عندما يعرض عليك الفتور في عبادتك إياك أن تفرط في الفرائض اجعل الفتور في النوافل لتستعيد عافيتك بعد ذلك يعني الفتور ده حد يكون وين في النوافل ما يقوم مخش وين في الف... كخشف الفرائض بكبكعب هنا هذا معنى كان ابن القيم انه قد يهجم عليه طيب قال شنو قال ابن القيم قال شنو قال اذا هجم عليك القبض وارد القبض قال فانتظر حتى تنقشع شنو الظلمه طيب إذا هجم عليك داعي الانبساط داعي البسط داعي شنو البسط شعرت نفسك إيمانياتك شنو آه؟ عالية وعبادتك ماله لا وصلاتك في شنو في مواعيدة وإنت بعيد من المعاصي وحاسس نفسك فوق فوق ذول جنة جنة بس تقول أنا حسك أموتها بس الجنة طوالة إذا جاءك وارد البسط قال ابن القيم عند ورود وارد البسط عليك الوقوف عند البصاط عند الانبساط الوقوف على البصاط عند الانبساط الوقوف على البصاط تلجم نفسك تقول هوي حسب تجهجه بعضاً شوية أعمل حسابك ما تتكبر يا تجننس عند ورود الداعي البسط تقف على البساط البساط يعني شنو الفرش عند الانبساط يعني عند الانبساط تقف على البساط باختصار عند الانبساط تقف على شنو على البساط وهذا يحتاج الى حذر يعني كن حجرا عند شنو عندما تاتيك الحاله الايمانيه عشان ما تقودك الحاله الايمانيه الى غرور وعجب وخروج سنحدثنا الاعتدال يقول اخيرا الهروي الدرجة الثالثة ذهول مع صحبة الاستقامة وملازمة الرعاية على تهذيب الادب طيب الكلام ده يعني فيه يعني صعب شوية انا اكد انه الشيء ده صعب ذهول الذهول يبعد الإنسان عن الاستقامة كده قال ذهول مع شنو مع صحبة الاستقامة الذهول معناها ترك الأعمال تكون ذاهل هنا يقول ابن القيم لا يحق لأحد أن يترك الطاعات بحجة أنه صار قريبا من الله حتى صار مذهولا يمكن تذهل بعظمه الله تكون مذهول بعظمه الله لكن مع المحافظه على شنو على الاستقامه طيب لو في زول قال اديك كثر ما تفكرت في الله بقيت ما قادر اصلي واصوم ساداته، وتاني ذاته الله رفع مني الصلاه والصوم ده كيف ده هذا ضال منحرف مجرم فاسق يقول ابن تيميه عنده قاعده يقول متى كان السبب محظورا لم يكن السكران معذورا متى كان السبب شنو شنو محظورا لم يكن السكران شنو معذورا بمعنى واحد شرب خمره بداو مشى جاب الخمر سواء كان عرقي ولا مريسة كويس؟ جاب وشرب وسكر وطلق المراه الصباح قام لك طلقت المراه قال والله يا اخوان انا ما واعي انا طلقتها قالت طلقتها حول ولا قوتي إلا بالله مشا يكوس الفتوى ده عند الائمه الاربعه طلاب واقع عند الائمه الاربعه طلاب شنو ليه واقع لانه سكر متعديا بإرادته هو دام واحد سجوه ناس قالوا له ده سفينة شريف لي نو ما قاعد نذكر شرب الاسم اسمه شو ده يعملوا في في الضحية اسمه شنو شربوت والشربوت كان شوية معتق شوي كان شريف وقام فكر والشاكل مع المرة طلقة نطلعه ماله ما يقع لا يقع وإن كان ابن تيمية يرجح عدم وقوع طلاق السكران متعديا بعد يرى إنسانو تعدل لكن هؤلاء يقولون سكرنا بالذكر والعبادة قال ابن القيم سكروا بذكر وعبادة غير شرعية وإلا لو ذكروا الذكر الشرعي وتعبدوا العبادة الشرعية لما سكروا لماذا لم يذكر الصحابة لماذا لم يذكر العلماء والتابعين وهكذا ما في عبادة شرعية إخوان نحن بسكر زول يقول لك ذكرت الله كثير ذكر والله كان ذكرت الله اليوم والنهار والسان ما وقف ما لكن ذكر سبحان الله الحمد لله كده سبحان الله مليون مرة سبحان الله مفتح سبحان الله سبحان الله سبحان الله ما فيش ومن الليل فسجد له وسبح لكن الذكر غير المشروع بجني وكان يذكر بعدما تنوم إلا شنو؟ إلا نفسك. ده معنا الكلام. فابن القيم يقول ذهول وهو نوع من أنواع الغيبة في شهود الحقيقة. تمع وتفكر في خلق الله وفي ربوبية وعظمة الله. هذا هذا الذهول لا يقبل إذا فارق الاستقامة. فهو ذهول مع صحبة شنو؟ مع صحبة. الاستقامة وملازمة الرعاية على تهذيب الأدب ذهول لا يخرج عن الاستقامة ولا يخرجه ان يتعدى على حقوق سيده يحفظ للرب ربوبيته وللعبد شنو؟ عبوديته بعض الناس قالوا ذهلنا حتى صرنا نرى الكون كله رب العباد وما الكلب والخنزير إلا هنا وما الله إلا راهب في كنيسة قالوا هذا بالذهول وإن كان بالذهول فإنه كفر بواح يخرج من ملة الإسلام نكون بذلك قد وصلنا إلى نهاية منزلة الإغادة نسأل الله تعالى أن يتقبل منا وإياكم أجمعين وان يوفقنا لما يحبه ويرضى وأن يأخذ بنواصينا بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته